صار صرع عاديه سخرها عليهم سبع ليال و ثمانه ايام عصوما فتر القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه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 فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُبْصِرُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلٍ مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ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 إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم